ولو آمنا أهل الكتاب كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يقضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون قُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا سُضِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَا بَاءٌ بِوَضْعِهِمْ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَكْفُرُونَ ذلك بما عصلك كانوا يعتدون ليس سبب. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون بالمعروف وينهمن عن المنكر ويسارعون في الخير وَاُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا So of along